لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم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 ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين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 يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فانه يامر بالفحشاء والمنكر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 ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فرجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم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 ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أَوْ آبائهن أَوْ آباء بعولتهن أَوْ أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو, إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمالهن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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله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 وأتوهُم مِن مال الله الذي آتاكم ولا تكره فَتَيَاتِكُم عَلَى الْبِغَاءِ إِن أَرَدَنَتَحَصُونَ الْتَبَتَّهُ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ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 يُوقَد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية وَلَا ولا يَكَادُ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب وَالْأَبْصَارُ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 أو كظلمات في بحر اللدج يغشاه موج من فوقه سحابا من فوقه سحاب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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن فيه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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك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 وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم أَفِي قُلُوبِهِم قلوبهم مرض أم ارتابوا يَخَافُونَ يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل هُمُ هم الظالمون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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه هُمُ هم الفائزون بِاللَّهِ بالله جهد أيمانهم لئن لَا يَخْرُجُنَّ قل لا تقسموا طاعة معروفة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 أو بيوت أعمانكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم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 إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء